وديكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والأرض ان استطعتم ان أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي ال كُما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان